Chcę być u murków lefem wspaniałym, sem ta hoda zetel chyialam. Chcę Ya Ya Ya جيتك اركض وابجي واتعثر واطيح صار يلطم بالصدر دلاله وشفتك شمس غابت بالذرة وبجراحك ألف شفر مكسرة كل جرح فران من جسمك جرى وصار نزفك للوحي يقرى لا يقرى لا بوني نكونز في الجرح كل كتر منك شفيت مذبح صبح لنش جاني وكزني بالرموح طحت دافع بالتراب خيالك ضحت من فوقك نجم قر من سماء شفت وجهي القاع وضاه الدماء لحظة لن راسك احتزة بصارمة وفوق رمح همومي قام وشالك شفت نحرت تفاياض دميا عليك ما لمتني لا أرض وسما هامتي صكتها بكل كربلا دم جبهتي للحشر سياله سياله الشاعر ابو تراب الاحصائي